بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب م س ت و ر في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور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 اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم إ ن م ا تجزون ما كنتم تعملون إ ن ا ل م س ت ق ي ن في جنات ونعيم فاكهين بما ر و ب ه م ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور ع ي ن والذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم ب إ ي م ا ن الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما أ ل ت ن ا ه م من عملهم شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددنا فاكية و ل ح م م م الله يشتهون الرحمن و الرحيم الجزء ه م ا ل ث ا ن و ن واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا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 واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم